الله أكبر يا وطن صوت الوفا كبر لما نزف جرح البطل اترابنا اتعطر يا سين يا مسك الوطن صوت الوطن ناداك وطلعت كتائبنا بغضب ورصاص هتفجر الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر صوت الوطن كبر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 if you see فلسطين دم البطل برصاصي بان نعيب روحك خدت حرة بالجنة بتلاقي بطيورنا الخضره بيت رابي هنحني أرضك في أرض ثورة بيت رابي هنحني أرضك أرض ثورة دمك علينا دين طول العمر وسنين صوت الوطن تفض فلسطين دم البطل نور بقلوبنا احمد ياسين صوت الوطن كبر الله الظل للمرجلي عنوان والقادي ما دلوا حماسيا فرسان نعش البطل علو حماسيا فرسان نعش البطل علو وعلو سلاح الثوار لا شيخنا ياسين صوت الوطن كبر الله أكبر يا فلسطين si fotu vatan ka